ريوض يا حادي ريوض يا حادي ريوض يا حادي ريض يا حادي لا تسري عيبك من شاك وياك لا تسري عيبك يا الخذت روحي ويا كريض يا حادي ريض يا حادي امي البنين بيوم طلعات وداع حسين صاحك اخذني وياك يا ابني ويانو والعان امي البنين بيوم طلعات وداع حسين صحيت اخذني وياك يا ابني ويا نور العين يا الطا لعب هذا السفر لا وين يا ابني القلب ملجوم لو عني غدر البين يا ابني القلب ملجوم لو عني غدر البين غادر زماني غادر زماني لو رحت وين ألقاك يا الخادت روحي وياك لو رحت وين ألقاك يا الخادت روحي وياك ريض يا حادي ريض يا حادي يبني الزماني وياي ما ينصف بيوم بالحزن واللوعات قبرني وحوم يا بني الزماني وياي ما انصفت يام بالحزن واللوعات قبرني ويام يا بني الزماني وياي ما انصفت يام بالحزن واللوعات جابني ويحم صارى القلب يحسين مكوار لي لهم لو ردة عني تروح وما تيرجع علوم لو ردة عني تروح وما تيرجع علوم أقطع ظنوني أقطع ظنوني لو يبنى ظل برجاك يا الخذ وياك لو يبنى ظل برجاك يا الخذ تروح وياك ريض يا حادي ريض يا حادي يناؤي عن تروح وتتركني بالدار ما أدري يقول. يا ابني القلب محتار يا ناوي عنك تروح وتتركني بالدار ما ادري شيري تقول يا ابني القلب محتار لقعد واجيب النوح على الدار بليل انهار ومن اللي يجي ويروح انشيد على الاخبار ومن اللي يجي ويروح أنشد على الأخبار يا اللي ريحت عني يا اللي ريحت عني بل كنت عودتناك يا الخذت روحي وياك بل جمت عودتناك يلخذت روحي وياك ريض يا حادي ريض يا حادي ضحت يا بعدي الروح يولي يدي يا عباس امك وريد رباي يرفعت الرأس صحت يا بعدي الروح يولي يدي يا ämmäك وريد يرضاي يا رافعة الراس وبالضيج عن فاكزين صاحب وفا ونماس بيمني تكشفت السيف شفت الدرع والطاس بيمني تكشفت السيف شفت الدرع والباس اما اما ندليلي حسين الاخو برحماك يا الخالد روحي ويا حسين الاخو برحماك يا الخالد روحي ويا ريض يا حادي ريض يا حادي دول اخوتك وياك يا ابو الوفا يا لامو الحسن وحسين اردينكم اتوافون ذول اخوتك وياك يظول وفا يرحون لامو الحسن وحسين اردينكم اتوافون الضعني الاخو مريود طولي الدرب تبرون ولو اغو مضجف نحسين أردأي نكوم تسوون لغم أضجفني حسين أردأي نكوم تسوون وش راع دخوك وش راع دخوك قولوا لعهد عيناك يلخذت روحي وياك قولوا لعهد عينك ينخذت روحي وياك ريض يا حادي ريض يا حادي والضعن يا عباس انت جفيلة وزينب أمانة وياك هاي العقيلة والضعن يا عباس انت جفيلة وزينب أمانة وياك العقيلة. امكم دمام العام دمعي تسيلة. ولو ردته تغيبون غبا طويلة. لو ردته تغيبون غبا طويلة. اذكر حناني. اذكر حناني. يا بالفضل ورضاك يا اللي روحي وياك يا بالفضل ورضاك يا اللي روحي وياك ريض يا حادي ريض يا, يا واخوك حسين بليك تعوفه وتفكر بليل نوجان صفيت كفوفه يبني واخوك حسين بالك تعوفي وطف كربة ليل وجهان صفت وللحرب يا عباس شبجيت سيوفي وللحرب يا عباس شبجيت سيوفي وبالحوم اخوك توحيد عينك تشوفي بالحام اخوك وحيت عيناك تشوف وي روحي دي لنحراك تبدي ويسارك ويناك يا الخذت روحي ويا ويسارك ويناك يا الخذت روحي ويا كريب يا حاجه ريض يا حادي ريض يا حادي ريض يا حادي ريض يا, ريض يا, ريض يا لا تسرع بمنشاك يالخذ تروح وياك لا تسرع بمنشاك الخدت روحي وياك ريض يا حادي ريض يا حادي